رجل يقول أنا شخص مصاب بكثرة البلغم فهل يفسد صومي إذا بلعته وماذا أفعل وأنا في الصلاة ويتعذر علي إخراجه الريق العادي الخالي من مواد غريبة يجوز بلعه في نهار رمضان وفي أي صيام وذلك لمشقة الاحتراز عنه وليس من الوادب بسقه كلما تجمع فإن بسقه يزيد من الإحساس بالعطش وجفاف الحلق إلى جانب أن ابتلاعه لا يعد أكلا ولا شربا وليس غذاء يتنافى مع معنى الصوم وحكمته أما البلغم الخارج من الصدر ومثله النخامة النازلة من الرأس فإن وصل إلى الفم ثم بلعه الصائم بطل صومه على ما رآه الشافعية إذ يصدق عليه أنه شيء دخل إلى الجوف من منفذ مفتوح ولا يشق الاحتراز عنه وقال بعض العلماء إن بلعه في هذه الحالة لا يضر ما دام لم يتجاوز الشفتين بل قاشه آخرون على الريق العادي فقالوا إن بلعه لا يبطل صومه مطلقا وفي هذا القول تيسير على المصابين بحاله يكثر فيها البلغم أما غير هؤلاء فيتبعون أحد القولين الأولين وعلى القول بأن بلعه يبطل الصوم يجب بسقه حتى لو كان في الصلاة على ألا لا يطرحه في المسجد فإن تلويث المسجد ممنوع بل يكون ذلك في نحو منديل بحركة خفيفة لا تبتل الصلاة والله أعلم